وَإِذْ قَالَئِبَ رَهِيمُ لِأَبِيهِ آزَراءةَ التَّخِذُ أَسْنَامًَا آالِهَةً إِ أَركَ وَقَوْمَكَ فيِي بَلَالٍِ مُبِ وَكَذَالِكَ نُرم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 لَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ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 إن كنتم